فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فلا تفع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حل في مين أما بنميم من ناعل الخير معتد أثيم أتلم بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسموه على القرقوب إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصدخين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 119. فتنادوا مصبحين 110. أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين 111. فانطلقوا وهم يتخافتوه 112. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَادَرُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلا وмол قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين عسى ربنا أيه لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أم لكم أيمال علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكموا سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يوم يكشف عن ساف ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهكهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 فاصبذ لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين